شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنستأنف اليوم قراءة تفسير الجزء الثاني والعشرين من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ونسأل الله لعانة والتوفيق والتسديد أعوذ بالله وَيَقُولُ حَنِنْكُنَّ اللَّهُ يَعْطِيهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُعْتِهِ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَرْضَنَا لَهَا جَنَّتِهِ كَرِيمًا كَانَ وَمَنْ تُجِمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْكُنَّ وَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا مَرْضِيًا عِنْدَ اللَّهِ نُعْطِهَا مِنْ الثَّوَابِ ضِعْفَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ النِّسَاءِ وأعددنا لها في يا نساء النبي لست إنك أحد من النساء التقيقين خلافا وعنا بالقول فيقنا الذي في قلبه مروا وقلنا قولا يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء بل انتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غير ان إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهية فلا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 وثبتنا في بيوت كنا فلا تخرجنا منها لغير حاجه ولا تظهرنا محاسنكن كنا صنيع من كنا قبل الإسلام من النساء حيث كن يبدين ذلك استماله للرجال. وأدين الصلاة على أكمل وجه واعطينا زكاة أموال كنا وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عن كنا الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته ويريد, الله ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس واذكرنا أذى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله واذكرنا ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته إن المسلمين والمسلمات والمبنين والمبنات والقانثين والقانثات والصاجقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائبين بين المتذللين لله بالطاعه والمتذللات والمصدقين بالله والمصدقات والمطيعين والمطيعات لله والصادقين والصادقات في ايمانهم وقولهم والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء والمتصدقين والمتصدقات باموالهم في الفرض والنفل والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل والحافظين والحافظات فروجهم بسترها عن الكشف أمام من لا يحل لهم النظر إليها وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسائهم كثيرا سرا وعلانية أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة من فوائد الآيات من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا مست ومن الشرع لكل منهما. وما مبين ولا مؤمنه اذا الله رسوله عن يكون لهم من أعرهم وما هي الله ورسوله فقد ظل قلاة مبين. ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون له الاختيار في قبوله أو رفضه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك دوزك والسقل وتخفيه لفسك الله مهديه وتخشى الناس We're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 بنائهم بالتبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه ما كان على النبي من حاجر ماتنا تقوى الله له سنة الله بالذين خلقوا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 وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبى أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين فلا نبي بعده وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكر كثيرا ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخرة لفضلهما هو الذي يصلي عليهم وملائكة يخلط لكم هو الذي يخلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان المؤمنين رحيما إش عربها ملاكته؟ إش عربوا ملاكته؟ معطوف على الفعل. على الفعل. هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه من فوائد الآيات وجوب استسلام المؤمن لحكم الله والانقياد له اطلاع الله على ما في النفوس من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش, زينب زينب بنت جحش أن زوجها أن, أن من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش أن زوجها الله من فوق سبع سماوات فضل ذكر الله خاصة وقت الصباح والمساء تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء وأعبد الله لهم أجرا كريما وهو جنته جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن ناصيته يا أيها النبي إن أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إن بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين مما أعد لهم مما أعد لهم من عذابه أو مما أعد لهم من عذابه. وداعياً من الله بيذبه مُنِيرًا وَبَعَثْنَاكَ وبعثناك داعياً إلى توحيد الله وطاعته بأمره وبعثناك مصباحا مُنِيرًا يَسْتَنِيرُ يستنير به كل من الْهِدَايَةَ الهداية وبشر المؤمنين لأن من الله قطلاً وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم بما, يسره يسر بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوتل على الله وكفا بالله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم فلعل ذلك يكون أدعا لأن يؤمنوا بما جئتهم به واعتمد على الله في كل أمورك ومنها النصر على أعدائك وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إذا لكتموا منافق مقلب صمور لإنما قال الذين عليهم من يا ايها الذين امنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عده سواء كانت بالأقراء أو الشهور للعلم ببراءه ارحامهن بعدم البناء بهن ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وخلوا سبيلهن ينطلقن إلى أهلهن دون إيذاء لهن يا أيها النبي إننا أحللنا لك أزواجك الذي آتلت أرجوهن وما أحلتك and they Yeah,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 به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا أربع نسوه. وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاء منهم دون تقييد بعدد وأبحنا له ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لألا وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبح لغيرك لألا يكون عليك ضيق ومشقة وكان الله غفورا لمن, غفور لمن تاب من عباده رحيما بهم من فوائد الآيات الصبر على الأذى من الصفات الدعية الناجح يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطرها قصصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث منه ترجي <تصفيق> منهم وتروي إليك من فشاء ومن إذا ضيت من من عزلت فلا دنا حالي ذلك أن تقرى عيونهن ولا يهزن ولا يهدن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علي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 والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه لا يكل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزوات ولو أعجب فكسنهم إلا ما هلتك فيه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 ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد وكان الله على كل شيء حفيظا وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين فقد منع طلاقهن والزواج عليهم يا أيها الذين آمنوا لا ولكن إذا دريتم فدخلوا فإذا ضريتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديد إن ذلك كان للنبي والله لا يستحي من الحق وإذا تأذنوهن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 وإذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء الستر ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم صون لهن لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الطلب من وراء الستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالم... وفي مكثل الحديث ولا ان تتزوج نساءه من بعد موته فهن امهات المؤمنين ولا يجوز لاحد ان يتزوج امه ان ذلكم الايذاء ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام ويعد عند الله اثما عظيما ان تبدوا شيئا او تخطوه فان الله كان بكل شيء عليم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 مؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبنائهم ولا أبنائهم ان يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة ولا اثم عليهن ان يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن واتقين الله أيتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن إن الله يثني عند ملائكته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته يدعون له يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده، صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه نهى عن إذائه فقال إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لهم عذابا إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو بالفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة وأعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إذاء رسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما تفروق قد اهتملوا خدانا وإثم نبيهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا وإثما ظاهرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ورساء المؤمنين يبغين عليهم من جلبيهم ذلك ألا أن يعرفتك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 كما يتعرض به للاماء وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به فان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مغفور والموفقون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك الا قليلا لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفرة وإظهارهم الإسلام والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولا نصلطنك عليهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب فسادهم في الأرض اينما مطرودين من رحمة الله في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقطيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض سنة الله سنة الله في الذين قدوا من قبل وَلَنْ تَجِدَ الْسُنَّةِ الله هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهر النفاق وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا من فوائد الآيات علو ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته حرمة إذاء المؤمنين دون سبب النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه يسألك الناس عن الساعة وإنما علم الله وما علم تكون يسالك المشركون ايها الرسول سؤال انكار وتكذيب ويسالك اليهود ايضا عن الساعه متى وقتها قل لها قل علم الساعه عند الله ليس عندي منه شيء وما يشعرك أيها الرسول أن الساعه تكون قريبه إن الله, لعن الكافرين إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته وهيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها يوم تقلب الله يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة التحسر والندم يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه. فقالوا ربنا إن أطعنا تاجتنا وقبراءنا فاضلون كذين جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا ربنا إن أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم رقنا من العذاب ونعم ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلون عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا واطردهم من رحمتك طردا عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين امنوا فبرعوا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا لعنا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه يا أيها الذين آمنت الله يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد ساتهوا انكم ان اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا اصلح لكم اعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه اي فوز وهو الفوز برضا الله ودخول الجنه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات المناكات وال المشرين الله على المؤمنين والمؤمنات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 هم من المسؤولية شدة التحريم لإذاء الأنبياء بالقول أو الفعل عظم الأمانة التي تحملها الإنسان سورة السبا مكية من مقاصد السورة بيان مظاهر القدرة الإلهية على تبديل الأحوال وأحوال الخلق في النعم بين الشكر والكفر التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الارض خلقا وملكا وتدبيرا وله سبحانه الثناء في الاخره وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير باحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء يعلم ما يلد من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء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 لا يزوع المنقى الأرض من في السماوات ولا في الأرض ولا أصدر من ذلك ولا أصدر بالله في كتاب مبين وقال الذين كفروا بالله لا تأتين الساعة أبدا قل لهم أيها الرسول بلا والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها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 والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات فقالوا عنها سحر وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر شاعر أولئك المتصفون بتلق الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده ويرى الذين أموتوا العلم الذي أمزل إليك من ربك هم الحق ويهدي إلى فراق العزيز الحميد ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مريت فيه ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في الدنيا والآخرة فقال الذين كبروا فسنزلكم على رده ينزئكم إذا نزقتم كل المزق إنكم لفي حق وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متتم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء من فوائد الآيات سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء فضل أهل العلم إنكار المشركين البعث الأجسادي تنكر لقدرة الله الذي خلقهم أفترى على الله كذبا أمني بل لا يؤمنون وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له ليس الأمر كما زعم هؤلاء بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا أَفَلَمْ يَغَوْبِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلْبَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَغْصِدِّهِمُ الْأَعْضَاءُ نُصِّرْ عَلَيْهِمْ فِتَةً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي بَالِكَ لَا يَجْلِّ كُلِّ أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين ايديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء إن نشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم يا أخو بعدين لا أنتم سبح ولا مخلينا أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء إن نشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم وإن نشأ أن نسقط عليهم قطعا من السماء لاسقطناها أسقطناها عليهم إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم ولقد آتينا داود منا قطلا يا جبال أغربي معه والطير وأمتنا له الحديث ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا وقلنا للجبال يا جبال رجعي مع داود التسبيح وهكذا قلنا للطير وصيرنا له الحديث لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات. أنعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتلي كبأس عدوهم وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها وعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها ورسول ما نريح عدوها شهر له عين ومن من, يعمل بين يدين يدين ربه ومن من وسخرنا لسليمان بن داود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 يعمل يَعْمَلُ الجن لسليمان ما أراد من مِنْ مَسَاجِدَ للصلاة ومن قصور وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الْمَاءِ وقدور الطبخ الثابتات فلا فَلَا يحركن لعظمهن وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه فلما قضينا عليه الحوت ما ذل لهم على موته إلا تابة الأرض تأكل من ساته فلما قضينا عليه الحوت والذوقان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 كل من خذ ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليه السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبع إلا أن داود وسليمان عليهم السلام شكر الله وأهل سبع كفروه فقال لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم وهي جنتان هلا؟ قرأها جيب لك كرت المي من برا طيب هو قرأها لكن المقدمه هذه انا ما قراتها يعني, يعني لقد كان لقبيله سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم وهي جنتان إحداهم عن اليمين والثاني عن الشمال وقلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروه على نعمه هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر الذنوب من تاب إليه فعرضوا فأغفلنا عليهم سيد العلم وبدلناهم بجنتين جنتين فبزلناه بجنتين جنتين لواتي أخر خط وأدل, وأدل وشيء من فدر قليل إذا ضروري عادي. فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم وبدلناهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء قليل من السدر ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وأعراضهم عن شكر النعم ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمينيًا وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة وقدرنا فيها السيرة بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار بأمن من العدو والجوع والعطش فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في وذلك لآيات لكل صبار شكور فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وأعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور, شكور, شكور لنعم الله عليه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد حقق عليهم ابليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم واضلالهم عن الحق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 عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا وإنما كان يزين لهم ويغويهم إلا أن أذنا له في إغوائهم لنعلم من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو من الآخرة في شك وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة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 الشيطان بإذن الله ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن الأصنام ملكا أو مشاركة لله أو إعانة أو شفاعة عند الله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 ففزع عن قلوبهم حتى اذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكه لجبريل ماذا قال ربكم قال جبريل قال الحق قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه كيف الهم يا شيخ سلمان كيف الهم يا ابا حبيبه الله اعلم كيف الحمد لله يا شيخ عبد الكريم عليه الحمد لله الحمد لله نعمة نعم من الله سبحانه وتعالى من الدعاء النبوة اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر العزيمه على الرشد يعني يعطينا ربنا عزيمة على الخير كما إنه الفجار والفساق عندهم عزيمة على الشر إحنا لازم يكون عنا عزيمة على الخير عرفت كيف الفساق يسهرون ويمرحون وإحنا نصبر ونصابر ونقف نتوضا ونصلي نعود سباته في الامر العزيمه على الرشد في كلام الحديث لكن دعاء طيب عمر بيقول يعني اشكو الى الله جلد الفاجر وكسل الثقيه او البر gone. جاء تليفون والمش. ما أدري شكله طول التليفون يا رب يطفي التلفون شوف يا ابو سلطان شوف شو اسمه هو. صالح خلص ولا لسه؟ كله ينهي خلص ما يكره بنشطنا جزا الله خير. أه. مايذان فيك ذكر الله خير أبضل لك ترى تسمع أحسن تقرأ تنشغل بالقراءة هلا ها يتكلموا له تعال اقرأ يعني خلصوا أنا داري طيب نسليكم شوي قبل هذا اسمع يا شيخ مخلد ابن حزم بقول ابن حزم شاء الله ربنا ما يبقى انا أنا عالم كابن حزم أكثر علماء قل مناية من الدنيا مناية من الدنيا علوم من أبو وانشرها وأنشرها في بل... كل باد وحاضري دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضري والزم اطراف الثغور مجاهدا اذا هيعه ثارت فاول ناقل هذا منى وانا ذكرت للاخوه قبل قصه ال النابغ الجعدي أظن والله اعلم اراد ان يخرج الجهاد في سبيل الله فوقفت له امراته على الباب يا ابا سعد وقفت له على الباب لا تمنعه من الخروج فسبحان الله استنفر فنقر فقال لها أبيات من الشعر قال باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شانيهما سبلا يعني اجلس عني هو بيطلع بيروح ووراها يمكن قطع الرقاب يا بنت عمي كتاب الله اخرجني وهل امن عنا الله ما طلبه فان رجعت فرب العرش يرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدله دور على زوج ثاني ما كنت اعرج او اعمى فيعذرني او ضارعا من ظن لم يستطع هو يعني انا مش معذور كيف يا جماعة سؤال سؤال من قراءته يعني ما فيها اخطاء غير اللي على طيب ما شاء الله نعم عبد الله لوين عبد الله لف على اللوج أحصل لك والله من الجلوس بحد أبو مسبحة إذا منها في كل يوم أنا هذا بيجي تلفون وهذا مرة بيجي وهذاك بيجي ده صرنا؟ قل من يرزقكم من السماء و... والامل و... <تصفيق> السماوات والارض قل من يملك من السماوات لله وإن لا... لا, لا, هدى... لا, لا هدى او في, أو في قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن, ومن الأرض بإنبات الثمرات والزرع والفواكه قل الله هو الذي يرزقكم منها وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق فأحدون لا محالة كذلك ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون قل لا تسألون أسأل... عنه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 فيبين, فيبين المحق من المبطل وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل العليم بما يحكم به قل أرونيا قل أرونيا قل أرونيا أروني أروني لذي أروني لا تحقتم به شركاء كلا بل هو, بل هو الله العزيز الحكيم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 وما بعتناك أيها الرسول إلا للناس عامة مبشراً أهل التقوى بأن لهم الجنة ومخوفاً أهل الكفر والفجور من النار ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك فلو علموه لما كذبوك ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه متى هذا الوعد ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق قل لكم يعاد يوم لا تستأخذون عنه ساعة ولا تستقدمون قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لكم يعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة وهذا اليوم هو يوم القيامة وقال لني ولو فرائد الظالمون من كنتون عن الدرطين يربع بعضهم إلى بعض, إلى, الى بعض القول يقول إلى, بعض إلى بعض القول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا امنتم لكم من وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم يلقي كل منهم المسئولية واللوم على الآخر يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم والذين استضعفوهم في الدنيا لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله من فوائد الآيات التلطف بالمدينة حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لبشرية جماعة والجن كذلك اتكركوا في شيخ عبد الله قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم ا نحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد لا بل كنتم ظلمه واصحاب فساد وافساد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 وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعبارة مخلوقين من دونه وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا أنهم معذبون وجعلنا الأصفاد في أعناق الكافرين لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملون في الدنيا من عبارة غير الله وارتكاب المعاصي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 رزق لمن يشاء اختبارا له ايشكر ام يكفر ويضيقه على من يشاء ابتلاء له ايصبر ام يتسخط ولكن معظم الناس لا يعلمون ان الله حكيم لا يقدر امرا الا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها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 والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عذابه ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل أيها الرسول إن ربي سبحانه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 تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض لا يعفي تبرؤ تبرؤ, تبرؤ بعضهم من بعض لا يعفي كلا من مسؤوليته الطرف مبعد عن الادعاء للحق والانقياد له المؤمن ينفعه ماله وولده والكافر لا ينتفع بهما الانفاق في سبيل الله يؤدي إلى أخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن الى اخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن في الاخره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 إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا افكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك أيها الرسول من رسول يخوفهم من عذاب الله وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذبت الامم السابقه مثل عاد وثمود وقوم لوط وما وصل المشركون مثل عاد وثمود وقوم لوط وما وصل المشركون من قومك الى معشار ما وصلت اليه الامم السابقه من القوه والمنعه والمال والعدد فكذلك فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما اوتوا من المال والقوه والعدد فوقع بهم عذاب انظر ايها الرسول كيف كان انكار عليهم وكيف كان عقابي لهم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين انما اشير اليكم وانصحكم بخصلة واحدة هي ان تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه اثنين اثنين او منفرد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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر عليه لا ينالكم منه شيء وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه إنه سميع لأقوال عباده قريب لا تعذر عليه سماع ما أقول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه وأخذوا من مكان قريب سهل التنامج من أول وهلة لو ترى ذلك لرأيت امرا عجبا وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الايمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى, دار الآخرة إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياه الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم الساحر كاهن شاعر وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث شك باعث على الكفر سورة فاطر مكية من مقاصد السورة عرض مشاهد قدرة الله والإبداع في الخلق وبواعث تعظيمه وخشيته والإيمان به وتذكر آلائح التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية ومنهم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 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر فلست أول رسول كذبه قومه فقد كذبت, كذبت, أمم, من قبلك فقد كذبت أمم من قبلك رسولهم مثل عاد وتمود وقوم الوط وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها فيهلك المكذبين وينصر رسله والمؤمنين يا أيها الناس إن وعد فلا تغر الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه فلا تخدعنكم أنكم لذات الحياه الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح ولا يخدعنكم أنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم أيها الناس عدو دائم العداوة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 من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده هو حسنا ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكرها له فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين إن الله سبحانه عليم بما يصنعون لا يغفى عليه من أعمالهم شيء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 بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أوتعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة من كان يريد العزة في لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله فلله وحده العزة فيهما اليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفعه اليه والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد ومكر اولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصدا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم وما تحميلوا من أنثى جنينا ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه لا يغيب عنه من ذلك شيء وما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 ثبوت صفة العلو لله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه لعذوبته والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته ومن كل من البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونهما الزينة وترى الصفن أيها الناظر تشقوا بجريها البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثير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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم الله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره العباد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد إيشاء سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزالكم ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا وما ذلك على الله بعزيز وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بمنتنع على الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير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 وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة كما لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور ولا تستوي الجنة والنار في آثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي المؤمنون والكفار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 فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر فلست أول رسول كذبه قومه فقد كذبت الأمم مستابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم وجاءتهم رسلهم بالصحفي وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله ثم أخذت الذين كفروا فكان كان نكير ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده فأهلبت الذين كفروا فتأمل أيها الرسول كيف كان إنكار عليهم حيث أهلبتهم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ألم ترى أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفة الوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه ومن من الجبال جبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد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 بما فيه وأتم الصلاة على أحسن وجه وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرة يرجون بتلك الأعمال تجاره عند الله لن تكسد ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله فهو أهل لذلك إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات شكور لأعمالهم والحسنة من فوائد الآيات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 الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده شكور لهم على طاعتهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقله بعدها من فضله لا بحول منا ولا قوه لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرضلين منهم وهو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 الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمال للظالمين من نصير وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحا مغايرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال الرضاة ونسلم من عذابك فيجيبهم الله أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكروا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 وفي صدورهم من الخير والشر من فوائد الآيات فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة الوقت أمانة يجب حفظها فمن ضيعها ندم حين لا ينفع الندم إحاطة علم الله بكل شيء أقرأ يا عبد الله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 أَلَهُمْ لهم فِي في السماوات أم كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلِ إن بَلِ يَعْبُدُ الظَّالِمُنَبَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ, بعضهم, بعضهم, بعضهم, بعضهم, بعض بعضهم, بعضهم بعض قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أخلقوا جبالها أخلقوا أنهارها أخلقوا دوابها أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم لا شيء من ذلك حاصل بل لا الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا إن الله يمسك السماوات والأرض الارض والارض وتسولا ان امشكهما من احد من بابك انه كان عليما ربك صباح الخير حيانا اكرى ان مشى عادك عادك الصهار إنه كان عليما الله إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا اياهما من الزوال ولئن زالتا على سبيل الفرق فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه انه كان حليما لا يعاجل بالعقوبه غفورا لذنوب من تاب من عباده وقسم بالله جهد أمانه لئن but I um...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 عمر اسكت أيها استكداراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهده فهذا مرور إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبذيلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً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 أفلم يسر مكذبوك من قريش في الأرض فيتأمل كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الامم قبلهم ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا اشد قوة من قريش وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين لا يغيب عنه عن أعمالهم لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته قديرا على إهلاككم متى شاء فوائد الكفر سبب لمقت الله وطريق للخسارة والشقاء المشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل تدبير الظالم في تدميره عاجلا أو آجلا ولو يؤخر الله ناس لما ما ترك على ضحرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى عجل فإذا جازلهم فإن الله كان بعباده بصيرا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 إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمروهم بتوحيده وعبادته وحده على صراطهم إنك أيها الرسول لمن الرسل ناكمل البعض تانا تانا تانا على صراطهم المستقيم على منهج المستقيم وشرع قويم وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم وهم العرب الذين لم يأتيهم رسول ينذرهم فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد وكذلك شأن كل أمة إن قطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل إن لقد, لقد حق القول على يؤمن. لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء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 وجمعت أيديهم مع عناقهم تحت مجامع لحاهم فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يدعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنْ أَيْدِيَهُمْ من بَيْنْ أَيْدِيَهُمْ بَيْنْ أيديهم ومن أيديهم بين أيديهم, أيديهم أيديهم أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا وأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أبصار ينتفعون به حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر وسواء عليهم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 إن الذي ينتفع حقا بإنذارك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوة حيث لا يراه غيره فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لها ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْكَىٰ وَلَكْتُهُمَا قَدَّهُ وكل وكل وَكُلُّ وَكُلَّ إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ من فوائد الآيات العناد مانع من الهداية إلى الحق العمل بالقرآن وخشية الله من أسباب دخول الجنة فضل الولد الصالح والصدقة الجارية وما شابهها وما شابهها على العبد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون حين أرسلنا إليهم أولا رسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوا هذين الرسولين فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم فقال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 قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال أهل القرية للرسل إن تشأمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجاره حتى الموت ولنكم منا عذاب موجع. قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون قال الرسل ردا عليهم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله اتتشاءمون اتتشاءمون ان ذكرناكم بالله بل انتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكليب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء قال يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على ابلاغ ما جاء به ثوابا منكم وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه فمن كان كذلك فجدير بان يتبع وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال هذا الرجل الناصح وأي مانع أن يمنعني من عبادة الله الذي خلقني وأي مانع أن يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضرب لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق إن يردني الرحمن بسوء لا تغن عني شفاعة هذه المعبودات شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضر ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله فيه إن مت على الكفر إني إذا لفي ضلال مبين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 الطير والتشاؤم من أعمال الكفر النصح لأهل الحق واجب حب الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد أزاكم الله خير أزاكم الله خير